وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدنا شبلنا ولن صبرا على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من رضنا أو لا في ملتنا